ليكي فؤاد اتصل فذاق الآمال وحاز الآمال حياتي أضاءت وقلبي سماط طريق تجلى ونور اكتمل برب مليكي فؤاد اتصل تتاقى الأمان وحازى الغامل حياتي أطارت وقلبي سماء طريقي تجلى ونورك تامل جلال الحياة وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياة وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء تامنا فنال السنة والسناء وسرع على حتى وصل بربي مليك مؤدي اتصل فدق الأمان وقلبي سماء طريقي تجلى ونورك تأمل وقار أصيل كشمس الغروب تراه يزيل الفضاء الرحيم وقار أصيل كشمس الغروب تراه يزيل الفضاء الرحيم وقلب دعا لحياة القلوب وصلنا لخالقه وابتهل لربي مليك مؤدي التصل فباق الأمان وحازل أمل حياتي أضاف semaa tariqi tecenni ve فلا تسألي عن شموس النهار وكم أشرقت في دروب الفخار فلا تسألي عن شموس النهار كم أشرقت في دروب الفخار وماذا من الحسن يخفي الخمار؟ وماذا من الأجر بعد العمل؟ برب مليك تعود التصل فدق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجنب.